لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالئيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم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 إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 وَإِذَا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أَسَاطِيرُ الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم الْقِيَامَةِ ومن أوزار الذين يُضِلُّونَهُ بغير علم أَلَا ساء ما يزرون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 الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بل ان الله عليم بما كنتم تعملون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 الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون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 الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر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 أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم أَوَلَمْ يروا respectively إلى ما خلق الله من شيء يتفيئوا ظلاله يتفيئوا ضلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون.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 وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وَبِنِعْمَةِ الله هم يكفرون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 وضرب اللَّهُ مَثَلًا الرجلين أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يقدر عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مولاه وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا هل لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات وَالْأَرْضِ وما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ ينظرون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شركاءنا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ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 وَأَوْفُوا بعهد الله إِذَا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إِنَّ الله يعلم ما تَفْعَلُونَ ولا تكونوا كالتي نقضت وزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربى من امه انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم مَا ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة وَاحِدَةً وَلَكِنْ ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا عما مما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 وَإِذَا بدلنا آيَةً مكان كَانَ والله وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ بل بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا قل قُل روح رُوحُ من ربك بالحق بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا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 يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون